لمصابك صادك هذا الصبر والعابر خيمت صدري لو صادك في صدري والعابر خيمت صدري يختين عينا شمعاتك يا الولد يا ابني طفوه زهرة حياتي من القلب قطعوه شمعاتك يا الولد يا ابني طفوه زهرة حياتي من القلب قطعوه شفتك يا ولادي عيوني حرموها ويبوادي كربله روحي ذبحوها دمعاتي على تجري والعابر خنق صدري دمعاتي على تجري والعابر خنق صدري يا ابني الحسن يا عمري صابك نذر صبري عبر خيتي صدري، في صدري، عبر خيتي صدري، ركن عين عيوني، عين عيوني، يا راحت مالي. وليدي يا جسام يا ثمره حنان العمر وليام راحه مالي وليدي يا جسام يا ثمره حنان العمر وليام تالي عرسك بالقلغيوب أصبح أحلام والفرح يا جاسم لومك ما دام ظلت حسرات بصدري لمصابك نفث صبري ظلت حسرات بصدري لمصابك نفث صبري يا ابن الحسن يا عمري لمصابك نفث صبري على بالي يا صادري اصابني في صدري يا حالي على بالي يا عمال عيوني والله يكفيني نومي ركن عمال عيوني والله يكفيني نومي يبني يا بني يا شمعة أمالي والرب روحي من بعد الحسن متعذبه يبني يا بني يا شمعة أمالي والرب روحي من بعد الحسن متعذبه وين وتنتحيب وفرقت صعبايه كيل ظنيت الرفيع عني هالنايبة ضاعت أمالي تدري هول عبرخين صدري ضاعت أمالي تدري هول عبرخين قد صدري, عبر قد صدري, عبر قد صدري يا ابني الحسن يا عمري انصاب اكريف الصبري هول خنقت صدري راقتني من صدري والحال واخذ صدري ركن عي عيوني يا بني اسناني يا يا حسني عمري مصابك لا اجل ما أنساه طول العمر ينعاني وانا انعه مصابك لا عيد يوم اجل ما أنساه طول العمر ينعاني وانا انعه تسعرني ران وسط قلبي وتشلايا شي دي العمر بعدك شنو بقاش اللي بحياتي وعمري والعابرخين قد صدري شي اللي بحياتي وعمري والعابرخين قد صدري يبني الحسن يا عمري من صابك نيف الصدري على وشه يتصدري وصاورتني في صدري وعلى وشه يتصدري فتحت عيوني عيوني